واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا الدرس هو الدرس ال92 من شرح المنظومه السفارينية للامام السفاريني عليه رحمه الله في عقيده اهل الاثر عقيده اهل السنه والجماعه ولا زلنا نتكلم عن عذاب القبر وفي المره الماضيه تكلمنا عن التنبيه الثاني ان الحق عند اهل السنه والجماعه ان التعذيب او النعيمه في القبر يقع على الجسد وعلى الروح يقع على الجسد ويقع على الروح وقد يقع على الروح لوحدها وقد يقع على الروح وهي مقترنه بهذا الجسد وقلنا بان هنالك اقوالا شاذة خالفت منهج اهل السنه والجماعه ومن هذه الاقوال الشاذة قول من يقول ان النعيمه والعذاب لا يكون الا على الغوث وان البدن لا ينعم ولا يعذب وقل ايضا ان هنالك قولا اخر شاذا وهو قول من قال ان الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وانما الروح هي الحياه قول الثالث الذي قلناه من الاقوال الشاذة ان البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب حتى تقوم الساعة الكبرى وهذا الكلام يقوله بعض المعتزله بعض المعتزله وبناء على ذلك قلنا بان مذهب اهل السنه والجماعه ان العذاب وان النعيم يحصل للروح ويحصل للجسد وانه يحصل الروح وهي مفارقه لابعد مفارقه البدن وانها تفصل احيانا الى هذا البدن فيحصل مع ذلك العذاب ويحصل مع ذلك النعيم ويحصل مع ذلك العذاب ويحصل مع ذلك النعيم وتكلمنا ايضا عن تنبيه اخر ان هذا العذاب يسمى بعذاب البرزخ يسمى بعذاب البرزخ لكن اطلاق بعض الناس انه عذاب القبر هذا يعني شهرته لكن هو عذاب البرزخ وبالتالي لا يصح من اعتراض من اعترض ان من احرق بالنار او اكلته السباع او اكلته الطيور او صلب حتى تحلل على الخشبه المصلوب عليها انه لا يعذب لان عذاب العذاب انما يسمى عذاب القبر ولا يكون إلا لمن دخل القبر نقول إن هذا العذاب هو عذاب البرزخ هو عذاب البرزخ فكل من مات وكان مستحقا للعذاب أو مستحقا للنعيم لا له هذا العذاب حيث ما كان سواء كان على خشبة أو كان في حوصلة طائر أو كان في بطن سبع من السباع أو أحرقته النار أو تذر جسده في الهواء بعد أن صار ومعدا فان العذاب يناله وان النعيمه يناله ايضا ذكرنا يعني في تنبيه اخر زعم ابن حزم عليه رحمه الله في كتابه الملل والنحل انه نفى ان الميت يحيى في قبره يحيى في قبره واحتج بقول الله جل وعلا ربنا امتنا فنتين واحييتنا اثنتين وبقوله جل وعلا كيف تذكرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم فيكم ثم اليه ترجعون قال لو ان الانسان رجعت اليه روحه وهو في قبره لكان قد مات مرتين وثلاث مرات وعاش ثلاث مرات وهذا خلاف ظاهر القران والله وهذا خلاف ظاهر القران وقل بان هذا يعني قد رد على ابن حزم وغير ابن حزم رد عليهم الامام المحقق ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه الروح وبين له ان زعم ابن حزم عليه رحمه الله ان الروح حينما ترجع الى الميت في قبره ان كان يظن انها ترجع كما ترجع الى الاحياء وترتبط هذه الروح بالجسد كما ترتبط بالجسد الحي بحيث انه يحتاج الى النفس ويحتاج الى الطعام ويحتاج الى الشراب ويحتاج الى النوم ويحتا ويغضب ويبكي ويحزن قال فان اراد هذا الشيء قال فان هذا لم يقصده احد من اهل السنه والجماعه لكن ترد اليه الروح ردا يعني يتناسب مع تلك الحال وليس كردي الحياه او الارواح مع الاجساد الاخرى وبين رحمه الله ان للروح خمسه انواع من التعلق خمسه انواع من التعلق وذكر التعلق الاول عليه رحمه الله ان هذه الروح تتعلق ببدن ببدن الطفل وهو في بطن امه وهذا التعلق يختلف عن تعلقها به بعد ان يولد بعد ان يولد فبعد ان الولد يصبح تعلق اخر بعد ان يخرج من بطن امه والتعلق الثالث وهي تعلقها به في حال نومه في حال نومه فلها تعلق بهذا الجسد من وجه ومفارقه لهذا الجسد من وجه اخر لقوله جعل جل وعلا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجر مسما التعلق الرابع أي تعلق الروح بالجسد وهو تعلق هذه الروح بالجسد في حياة البرزخ في حياة البرزخ وقلنا لكم بأن أنواع الحياة ثلاث أنواع حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة دار القرار ولكل دار أحكامها ولكل دار أحكامها فهنا في التعلق الرابع تتعلق الروح بالجسد وهو في وقت السبوع البرزخ في وقت البرزخ وقد وردت احاديث كثيره متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم برجوع هذه الروح الى الجسد كما جاء في بعض الاحاديث فيجلسانه وينتهرانه ويقول له من ربك التعلق الخامس وهو تعلق هذه الارواح بالاجساد يوم القيامه يوم يقوم الحساب وهذا التعلق أكمل أنواع تعلق الأرواح بالأجساد إذ أنه لا مفارقة لهذه الأرواح للأجساد حتى أنه يؤتاب بالموت على صورة كبش فيذبح ما بين أهل الجنة وما بين أهل النار فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويقال لأهل النار خلود بلا موت موت ويتمنى الكافر يوم في ذلك الوقت الا لو كان ترابا يطلبون الله عز وجل ان يميتهم ان يقضي عليهم فيقال لهم انكم ماكثون فيقال لهم انكم ماكثون فهذا يعني ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي اليوم ان شاء الله باذن الله جل وعلا نتكلم معكم ايضا عن مسائل تتعلق بالروح ومذهب اهل السنه والجماعه في هذا الموضوع قال الناظم عليه رحمه الله قال وان ارواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقه فاستفهمي فالكلام الان في عن الروح وحقيقه هذه الروح والخلاف في هذه الروح فالناظم عليه رحمه الله قال وان ارواح الوراء الارواح جمع روح الارواح جمع روح والروح هذه يعني نقصد بها ارواح الوراء الورا وهم بنو ادم وهم بنو ادم والعلماء مختلفون في حقيقه هذه الروح مختلفون في حقيقه هذه الروح هل هي النفس او غيرها لان الله عز وجل ذكر النفس كثيرا في القران قال واما منها النفسه عن الهوى ولا تقتلوا انفسكم فالعلماء مختلفون في النفس في الروح هل هي النفس او هي شيء اخر وايضا مختلفون هل هذه الروح جزء من البدن جزء من البدن كاليد مثلا والرجل ام هي عرض من اعراضه اي صفه من صفاته لانه الجزء غير الصفه الجزء غير الصفه قد يكون انسان من صفته الغضب من صفته من صفته المرح من صفته المزح مثلا من صفته العلم هذه صفه قد يكون اسمر قد يكون اشقر قد يكون سمينا قد يكون نحيفا والان ايضا هنالك خلاف ذكرناه لكم العلماء يقولون هل الروح جزء من البدن يعني كاليد وكالقدم فاذا قطعت مثلا هذه الروح يزول جزء من البدن او انها عرض من اعراضه اي صفه من صفاته وفي اكثر من مره <تصفيق> ذكر من عليكم ان قوله من العرض لانه يعرض ويذهب يعرض ويذهب وسميت هذه الاعراض الصفات هذه الصفات سميت بالاعراض سميت ب الاعراض ومسمى العرض يعني فيه نوعيه خصوصيه يعني اشد من من الصفه التي تكون ملازمه للانسان والقول الاخر الذي تكلم فيه العلماء فيما يخص ال ال ال الروح بعضهم قال هل هي جسد اخر او شيء اخر مخلوق آخر مخلوق اخر يعني القول الاول هل هي جزء من البدن كاليد والقدم هل هي صفه من الصفات او عرض من الاعراض القول الثالث هل هي شيء اخر غير الجسد ومستقل لوحده مثلا كالجن مثلا الجن قد يتلبس جسد الانس فهو شيء غير جسد الانسان فاذا الاقوال في الروح ثلاثه اقوال قول قول او قول من يقول بانها جزء من الجسد وقول من يقول بانها عرض من اعراض الجسد اي صفه من صفات الجسد وقول من يقول بانها شيء اخر مستقل لوحده يسكن هذا الجسد ثم يفارق هذا الجسد والطوائف كلها وكل الناس قد تكلموا في الروح واضطربت اقوالهم فيها وكثر فيها خطأهم ومن الناس من أمسك عن الكلام في الروح ذلك من الناس من أمسك عن الكلام في الروح لقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إذن هناك قول من أخطأ وتكلم في هذا الموضوع بغير علم وهناك قول من يتوقف في الروح لقوله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي والقول الاخر وهو قول سلف الامه فان سلف الامه فإن, فان سلف الامه هو الذي يوافق الكتاب وهو الذي يوافق السنه والله عز وجل هداهم لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء اثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يختلفوا في شيء الا وهداهم الله عز وجل لاقوم السبيل والصراط المستقيم قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سهلنا <تصفيق> ذكر القيم علي رحمه الله بعد أن سأخذ الخلاف في الروح وهل هي جزء من الجسد هل هي عرض من عرض الجسد هل هي شيء مفارق للجسد قال والصحيح أن الروح جسم مخالف الصحيح قال أن الروح جسم مخالف بالماهيه لهذا الجسم المحسوس يعني اذا هي جسم اخر غير هذا الجسد قال وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورود والسريان الدهني في الزيتون والنار في الفحم اذا هي جزء اخر وجسم اخر غير الجسد وهي مخالفه لها بالماهيه وهي جسم نوراني خفيف ينفذ في هذا الجسم فما دامت هذه الاعضاء صالحه لقبول هذا الجسد فعند ذلك تبقى هذه الروح متشابكه مع هذه الاعضاء وتفيد هذه الاعضاء الحس والحركه والاراده والحس والحركه والاراده واذا فسد هذا الجسد وفسدت اعضائه فان هذه الروح تفارق ماذا تفارق هذا الجسد قال وهذا القول هو الصواب في المساله قال هذا القول وهو القول هذا القول هو الصواب في المساله وهو الذي لا يصح غيره وهو الذي لا يصح غيره قال وكل الاقوال سواء وسواه او سواه باطلا وعليه دل الكتاب والسنه واجماع الصحابه وادله العقل والفطره وادله العقل والفطره <تصفيق> اذا المذهب الراجح في الخلاف الروح ان الروح جسم مخالف بالماهيه مخالف يعني بماهيته للجسد وليس عرضا من الاعراض وليس جزءا من الجسد بل هذا آه شيء آه يعني خلق اخر يسكن في هذا الجسد يسري سريان الماء في الورود ويسري سريان الزيت في الزيتون ويسري سريان النار في الفحم ويسكن هذا الجسد ما دام هذا الجسد وهذه الاعضاء مناسبه لهذه الروح وعند ذلك تفيدها الحركه وتفيدها الحس وما سوى ذلك فمردود ترده الفطره ويرده العقل السليم وترده ويرده الكتاب والسنه وقد اطالب القيم عليه رحمه الله في كتاب الروح وذكر اكثر من 150 دليل على صحه ما ذهب اليه ايضا من باب الفائده <تصفيق> لابد الانسان ان يعلم دائما الاقوال المخالفه ل او يعني الاقوال المتكلم فيها في اي مساله من المسائل من هذه المسائل التي ذكرها الامام السفاريني عليه رحمه الله ان بعض المتكلمين قال ان محل الروح القلب محل الروح اين قال القلب واستدلوا بحديث ابن عساكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما النفس ففي القلب والقلب بالنياق والنياق يسقى او يسقي العروق فاذا هلك القلب انقطع العرق هذا الحديث كما يقول الامام السفاريني عليه رحمه الله هو حديث مرسل حديث مرسل وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الاصابه فيه قال عنه غريب ها غريب كثير واسانيده ضعيفه جدا اسانيده ضعيفه جدا فاذا الكلام انه الروح محلها القلب هذا الكلام غير صحيح الان الخلاف الاخر ذكرنا يعني خلاف العلماء في حقيقه الروح هل هي او هل هي جزء من الجسد هل هي عرض من الاعراض هل هي شيء اخر وذكرنا كلام اهل السنه والجماعه انها شيء اخر مخالف بالماهيه لهذا الجسد الخلاف الثاني الذي ذكره ذكره العلماء واختلف فيه اهل السنه والجماعه مع غيرهم وهو هل الروح هي النفس او غيرها هنالك خلاف هل هي نفس هي هي نفس النفس او الروح شيء اخر بعض الناس قال الروح والنفس هما اسمان لمسمى واحد كما يقال وجهان لعمله واحده فقال ان النفس هي الروح والروح هي النفس اذا القول الاول في مسألة الروح والخلاف الروح هل هي النفس أو شيء آخر القول الأول أن الروح هي النفس وأنهما اسمان لشيء واحد وهذا يعني قول الجمهور قول آخر قالوا بل هما متغيرا قول آخر يقولون بأن الروح شيء والنفس شيء آخر قال ابن القيم علي رحمة الله في كتابه الروح النفس تطلق على امور النفس تطلق على امور يعني دائمًا يا اخوان يعني سبب الخلاف في كثير من المسائل ان بعض الروح او اي شيء يعني ياتي في بعض المواضع فياتي له معنى وياتي في موضع اخر معنى ياتي بمعنى في اخر فيظن بعض الناس ان هنالك خلاف وبعض الناس قد يظن بان هذه الاشياء هي شيء واحد يقول منقيم عليه رحمه الله ان النفس تطلق على عده امور النفس تطلق على عده امور وهذا وهذه الاصطلاحات هي التي تسببت وجعلت بعض الناس يقول بان الروح هي ليست أن الروح ليست ليست هي النفس بل نفس شيء والروح شيء اخر القول يعني احد الاقوال ان النفس هي الروح ان النفس هي الروح فيقولون فلان خرجت نفسه فلان خرجت نفسه وماذا يقصدوا خرجت نفسه يقصدون انه خرج قد خرجت روحه فهذا القول الاول او, أو, أو, أو الاطلاق الاول الذي يطلق على آآ آآ الروح بان الروح هي النفس القول الثاني ان النفس هي الدم يطلق ايضا عن الدم يطلق ماذا يطلق عنه النفس واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا نفس له سائل لا ينجس الماء اذا ماته ما لا نفسه له سائل لا ينجس الماء اذا مات في ما ولادات هناك خلاف يعني بين العلماء هل الحيوانات لها نفس او لها روح فيقول بعض الناس ان الانسان هو الذي له روح وان الحيوانات هي التي لها ايش لها نفس فالان النفس ايضا كلمه النفس تطلق على ماذا تطلق على الدم تطلق على ماذا على الدم ايضا كلمه النفس ايضا تطلق على الجسد تطلق على ماذا على الجسد كقول الشاعر قال لبئت ان بني تميم ادخلوا ابياتهم تامور نفس المنذر يعني نفس المنذر تطلق يعني جسد المنذر جسد المنذر فتطلق النفس على ماذا على الجسد تطلق النفس ايضا على الجسد وتطلق ايضا النفس على العين تطلق النفس على ماذا على العين يقال اصابت فلان نفس وكثير عندنا افلاج يقول والله هذه الدابه منفوسه يقول نفسه نفسه يعني ايش اصابه بالعين اصابه بالعين فيقولون <تصفيق> تطلق النفس على ماذا على العين حتى يعني مع ذلك يعني منقيم عليه رحمه الله ليس هذا الكلام صحيح ليس هذا الكلام صحيح فان تطلق النفس على على العين بل قال ان هذا الكلام فيه توسع فالنفس قالها هنا الروح ونسبه الاصابه للعين توسع توسع في هذا الموضوع لانها تكون بواسطه النظر يعني يقول الاصابه ليست بالعين انما الاصابه تكون بسبب الروح انتبهوا للكلام لكن هذه الروح من اين يعني بتصيب هذا الشيء تصيبه من خلال العين وكانه العين نافذه كان العين ما بالها نافذه فيقال فلان عان فلان يعني اصابهه بالعين فيقول الاصابه ليست بالعين مباشره انما بالروح من خلال العين من خلال العين فهم هذا الكلام فهذا الكلام القيم عليه رحمة الله يقول ليس كما قال فالنفس هاهنا الروح ونسبة الإصابة إلى العين توسع لأنها تكون بواسطة النظر الذي أصابه إنما هو نفس العين نفس أو نفس العين وتطلق النفس أيضا على الذات على ذات الإنسان كقول الله جل وعلا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم أنفسكم وقال الله جل وعلا لا تقتلوا أنفسكم وهذا الرجال كالله جل وعلا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وقال الله جل وعلا كل نفس بما كسبت وهينه وتطلق كما قلنا لكم النفس على الروح وحدها تطلق هذه النفس على الروح وحدها كقول الله تعالى يا أيةها النفس المطمئنة يا أية والنفس المطمئنة رجعي إلى ربك واربيك bishop Brukants راضيه مرضيه وقال الله جل وعلا اخرجوا انفسكم اخرجوا انفسكم وقال الله جل وعلا ونهى النفس عن الهوى النفس هنا بمعنى ماذا بمعنى الروح بمعنى ماذا بمعنى الروح و قوله جل وعلا ان النفس لاماره بالسوء ولا اقسم بالنفس اللوامه ولا اقسم بالنفس اللوام قال يعني اللي ما بالسفاريه عليه رحمة الله قال واما الروح فلا تطلق على البدن بانفراده الروح لا تطلق على البدن بانفراده ولا مع النفس لا يقال عن فلان روح سواء على البدن للميت يعني لو جئتي الى انسان ميت قد نزعت منه روحه لا يقال عن هذا روح ولا يؤتى الى انسان على قيد الحياه فيقال عنه روح فالروح لا تطلق لا على الجسد وحده ولا تطلق على الجسد الذي فيه روح لكن الروح تطلق على القران كما قوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا تطلق على ماذا على قران وكذلك اوحيرا اليك روحا من امرنا ايضا تطلق على الوحي كما تطلق على القران تطلق عليه الوحى من قول الله جل وعلا يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وقال لو جل وعلا وينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا الا أن اله الا انا فاتقون وسبب يعني تسميه القران بالروح وتسميه الوحي بالروح لان القران وهذا الوحي تحصل به الحياه النافع لمن لهؤلاء الكفار ولهؤلاء الضالين قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وقال الله جل وعلا ومن كان ميتا فاحييه وجعل له نورا يمشي به في الناس و يعني ايات كثيره تتكلم عن الحياه وتتكلم عن الرجوع هذه الحياه لمن كان ميتا فالحياه يعني او الانسان بدون هذه بدون هذا الوحي وبدون هذا القران حياته لا تنفعه يعني مجرد حياته لا تنفعه بل يصير حاله كحال الانعام بل الانعام تكون خير من قال الله جل وعلا لقد ذرنا لجحنم كثيرا من الجن والانث لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يبصرون ولا لهم على ذنب يسمعون بها اولئك الانعام لهم اضل اولئك هم الغافلون اولئك هم غافلون فالانسان بدون الوحي وبدون القران لا روح فيه والبهائم هي افضل منه ولذلك الروح كما يقول علماء السميت روحا لان بها حياه البدن لان بها حياه البدن حتى ان الريحه سميت ريحا بسبب ما يحصل بها من الحياه الريح سميت ريح لما يحصل بها من الحياه بالطبع هاي بس على عند اهل اللغه في قضيه انقلاب الواو لا ياء والياء ل لواو لانه هاي تجمع الريح تجمع تجمع ايضا تجمع ارواح تجمع ماذا تجمع ارواح فبالتالي يعني الريح والروح كلها بمعنى واحد يعني من ناحيه انه يحصل بها الحياه فالريح تسوق الغيوم وتسوق الامطار الى الناس فينزل الله فينزل المطر وعند ذلك يحيي الله عز وجل بهذا الماء هذه الارض اما هذا يعني سبب تسميه الروح اما النفس يعني كما يقول الامام السفاريني عليه رحمه الله قالوا لماذا سميت النفس نفسا قالوا لنفاستها من الشيء النفيس سميت النفس نفس من الاشياء ماذا؟ من الشيء النفيس الغالي الشريف او قالوا من تنفس الشاء اذا خرج فلكثرت خروجه ودخوله في البدن سميت نفسا كاف يقول الانسان يتنفس لان النفس يدخل ويخرج وكذلك يقال النفس يعني النفس النفس فالهذه النفس تدخل وتخرج سواء كما نقول يتنفس كذلك هي تخرج من بدن الانسان اذا نام ثم ترجع واذا مات ايضا خرجت منه ثم اذا دفن رجعت لذلك فهذه النفس يعني كالنفس تدخل وتخرج لبدن هذا الانسان ولذلك يقول المقيب عليه رحمه الله ان الفرق بين الروح وبين النفس هو بالصفات لا فرق بالذات الفرق بين الروح والنفس بالصفات لا بالذات يعني حسب هذه الصفه تسمى هذه الروح وتسمى هذه النفس قالوا انما سميت دما نفسا لان خروجه الذي يكون مع الموت يلازم خروج النفس يعني دائما اي انسان اذا ذبح او قتل اذا نزل دمه او نزف دمه ستخرج ماذا روحه ستخرج روحه فلذلك القي او سمي الدم سمي نفس لانه الحياه قوام الحياه بهذا الجسد فاذا خرج الدم من الجسد خرجت معه روحه فلذلك لا تتم الحياه الا بهذا الشيء وايضا يقول بنقيم عليه رحمه الله كذلك يعني يقال فلان فاضت نفسه قال لانه النفس تخرج معها او تخرج نفسه فتفارقها الحياه تفارقها الحياه ايضا يعني قال ابن القيم عليه رحمه الله فيما يتعلق بمساله آآ آآ النفس آآ قال الروح التي تتوفى وتفيض روح واحده روح التي تتوفى وتفيض روح واحده وهي النفس وهي ماذا النفس اذا هذه النفس التي تخرج من جسد الانسان حينما يموت وتفيض هي روح واحده وهي نفس النفس نفس ايش النفس اما في هنالك اقوال اخرى عن يعني في مساله الندير يقولون بان النفس غير الروح فهذا يعني بينه شيخ الاسلام ابن القيم عليه رحمه الله قال واما ما يؤيد الله به اولياءه من الروح فهي روح اخرى غير هذه الروح إذن الروح التي تفارق الجسد هي نفس النفس هي النفس نفسها قال خرجت روحه وخرجت نفسه لكن ورد في القرآن أن الله عز وجل يؤيد بعض الناس بالروح كقول جل وعلا أولئك كتب في قلوبهم, في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه هذه الروح غير الروح التي تخرج من الجسد وأيضا الروح الله عز وجل ايضا ايد عيسى عليه الصلاه والسلام بالروح فقال الله جل وعلا اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس وكذلك الروح التي يلقيها على من شاء من عباده هي غير الروح التي في البدن اذا هنالك ارواح كثيره غير الروح التي هي النفس اما القوى التي في البدن ونطلق عليها ارواح كما يقال الروح الباصره يقال على عن الانسان عنده روح باصره والروح السامعه والروح الشامه فهذه القوه كما يقول من القيم هي قوه مودعه في هذا الجسد تموت بموت هذه الابدان يعني قوه البصر تموت بموت الجسد ومع ذلك يطلق عليها روح الروح الباصره روح البصر او القوه قوه السمع يطلق عليها الروح السامعه هذه اذا اطلقت فلا يقصد بها النفس التي تفارق الجسد فيموت هذا الجسد بل ها هذه قوى او دعها الله عز وجل هذا هذه الاجساد ولذلك قال وتطلق الروح على اخص من هذا كله وقوه المعرفه بالله تعالى والانابه اليه ومحبته وانبعاث الهمه الى طلبه وارادته ونسبه ونسبه هذه الى الروح كنسبه الروح الى البدن نسبه هذه الروح الى كنسبه الروح الى البدن بمعنى انسان انسان له يعني يمشي وياكل ويشرب نقول ما نقول عنه ماذا نقول عنه حي لان فيه ماذا روحا فال هذا الجسد حي بهذه الروح وهي التي وهي التي تسمى النفس ايضا فاذا فارقت هذا الجسد صار هذا الانسان ما باله صار ميتا لكن هذه الروح ايضا لها روح اخرى وهي معرفه الله عز وجل ومحبه الله عز وجل فهذه الروح لها روح أخرى إذا نزعت منها فتصير كالجسد الميت كالجسد الميت لا فائدة فيها لا فائدة فيها ولذلك يعني يقال فلان روحاني ما معنى فلان روحاني يعني روحه هذه التي جسده يحيا بها أيضا هذه الروح لها ماذا ارتباط ومحبة مع الله عز وجل وتحب الله ومعنى عز وجل وتعبد الله عز وجل فيقال فلان روحاني اي فلان له يعني عباده وتبتل وزهد ومحبه لله جل وعلا وفي المقابل يكون فلان له روح ارضيه له روح ارضيه بمعنى ان روحه تطلب الدنيا وانها تحب الطعام وتحب الشراب وتحب الخلد الى الراحه وتحب النساء فيقال فلان روحاني نسبه الى ان روحه مرتبطه بالله عز وجل فهذه الروح حيه هذه الروح حيه لانها مرتبطه مع الله عز وجل وهي حيه بهذا الارتباط ويقال فلان ماذا ارضي بمعنى ماذا بمعنى ان له روح ارضيه لا لكن هذا الكلام لا كما يقول المشعوذين هناك مشعوذين يقولون جن رحماني وجن ارضي وعفاريت وجن شياطين لا هذا الكلام ليس من هذا القبيل بل هي مصطلحات تطلق على الانسان المرتبط بالله جل وعلا الذي قال الله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه وجعل له نورا يمشي بامرنا نور يمشي به في الناس فقوله قال الناظم عليه رحمه الله في قالوا ان ارواح الورى لم تعدمي مع ثونها مخلوقه فاستفهم وان ارواح الورى لم تعدم الورا كما قلنا لكم هم الخلق الورا هم الخلق والمراد بالخلق بنو ادم ومثلهم الجن بنو ادم ومثلهم الجن هؤلاء لهم ارواح وارواحهم لا تعدم تبقى بمعنى الى يوم القيامه خلاص يعني لا تموت لا تموت هذه الارواح مع كونها لم تعدم قال مع كونها ايش مع كونها مخلوقه لكنها لم تعدم يعني لا لا تموت وان ارواح الاره لم تعدمي مع كونها مخلوقه فاستفهمي فهذه يعني الارواح وان ماتت الابدان فهي لا تموت ولا تفنى مذهب اهل السنه والجماعه ان هذه الارواح اذا فارقت الابدان لا تموت ولا تفنى في المقابل مقابل مذهب اهل السنه والجماعه زعمت طائفه من اهل الضلال <تصفيق> ان هذه الارواح تموت وتذوق الموت لانها نفس وكل نفس ذائقه الموت قالوا ان هذه الروح ايضا تموت كما يموت الجسد ويصير ترابا ياكله الدود فكذلك هذه الارواح قالوا تموت لانها مخلوقه وكل شيء سيهلك وكل شيء سيهلك وقالوا قد دلت الادله على انه لا يبقى إلا الله كما قال الله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقال الله جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه له الحكم اليه ترجعون وقالوا اذا كانت الملائكه تموت فالنفوس البشريه اولى بهذا الموت وعلى الدليل على انها تموت هو انها كانت معدومه كانت قبل ان تخلق لم تكن شيئا ولذلك قالوا الصواب يعني انها معدومه هذا هذا ايش هذا هذا كلام اهل الضلال كلام اهل ضلال فرد عليهم يعني الناظم عليه راح يتقال مع وان ارواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقه فاستفهم اي هذه الارواح مع انها مخلوقه وان الله عز وجل خلقها الا انها لم تعدم ثم قال فاستفهم قال فاطلب الدليل واطلب الحق وتعلم الحق واستكشفه من مكانه واستكشفه من مكانه ويعني نقول يعني بانه قد طلب يعني طلب وحث على طلب الفهم في ذلك وطلب التدبر وادراك هذه المعاني لماذا قال فاستفهم يقال لان مقالات الناس اختلفت في الروح هل تموت ايضا الارواح ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هل تموت هذه الروح هذه روح كما تموت كل الاجساد ام انها تبقى قال بسيع فطلب من الطالب العلم ان يستفهم ذلك لاختلاف مقالات الناس في هذا المقام ولان هذا المقام مزلت اقدام وما ظنت اوهم فالمساله هذه يعني التي ذكرناها فيها مسالتين عظيمه المساله التي ذكرناها فيها مسالتين عظيمتين الاولى ان الارواح مخلوقه محدثه الارواح كلها مخلوقه ومحدثه الثانيه ان العدم لا يدركها والفناء لا يلحقها اذا المساله الاولى الارواح ما بالها مخلوقه الارواح مخلوقه محدثه المساله الثانيه العظيمه ان العدم لا يدركها والفناء لا يلحقها والفناء لا الحق والان هذه المساله تحتاج الى تدبر والى ذكر ادله في هذا المقام فحتى يعني نشرح ونتكلم في هذا الموضوع فنقول بان هذا الموضوع كما قلنا لكم قد ظلت فيه افهام وزلت فيه اقدام وهذا الله عز وجل لاهل اهل السنه والجماعه الى الحق فنقول بان بان الرسل كلها اجمعت عليهم الصلاه والسلام على ان روح الانسان محدثه مخلوقه كل الرسل اجمعت على ان روح الانسان محدثه مخلوقه مصنوعه مربوبه مدبره وهذا معلوم بالاطرار من دين الاسلام معلوم بالاطرار من دين الاسلام ودين الرسل عليهم الصلاه والسلام كما يعلم من دينهم ان العالم حادث العالم مخلوق ولا حادث العالم مخلوق وان معاد الابدان واقع وان الله تعالى وحده الخالق وكل ما سوى الله عز وجل مخلوق اذا الله عز وجل هو الخالق وكل ما سوى الله عز وجل مخلوق ومحدث مخلوق ومحدث وهذا الكلام كان متفق عليه يعني بين اهل السنه والجماعه والصحابه رضي الله عنهم اجمعين والتابعين والتابعي تابعيهم حتى نبغت نابغه يعني ممن قصر فهمه عن فهم الكتاب وعن فهم السنه فزعم ان هذه الروح ما بالها قديمه غير مخلوقه قديمه غير مخلوقه يعني هذه الروح يعني وجدت والعياذ بالله يعني مع الله عز وجل وجدت والعياذ بالله مع الله عز وجل واحتج على ذلك بعده امور ان هذه الروح هي من امر الله وامر الله غير مخلوق تجو الذين قالوا بان الروح غير مخلوقه وانها قديمه يعني ازليه قالوا بان هذه الروح من امر الله وامر الله عز وجل غير مخلوق وايضا قالوا ان الله عز وجل اضاف هذه الروح اليه اضاف هذه الروح اليك اضافته هذه الروح اليك اضافه العلم الى نفسه فنقول علم الله فمعلوم ان علم الله عز وجل لم يسبقه جهل ولا يلحقه السيان والعلم صفه من صفات الله عز وجل وكذلك قدرته وكذلك سمعه وكذلك بصره ويده الان هنالك ايضا قول اخر يعني اهل السنه والجماعه يقولون بان الروح مخلوقه قول اخر الثاني وهو قول والعياذ بالله قول مخرج عن المله يقولون بان الروح صفه من صفات الله عز وجل الذاتيه او صفه من صفات الله عز وجل والدليل على ذلك ان الله ان هذه الروح من امر الله وامر الله عز وجل غير مخلوق وان هذه الروح صفه من صفات الله عز وجل فالله عز وجل اضافها الى نفسه كما اضاف السمع والبصر والعلم الى نفسه قول ثالث في هذا الموضوع قول من قال نحن نتوقف في الروح فلا نقول مخلوقه ولا غير مخلوقه لا نقول مخلوقه ولا غير مخلوقه بالطبع اهل السنه والجماعه تكلموا في هذا الموضوع وشرحوا وفصلوا واصلوا في هذا الموضوع فبينوا ان الروح خلق من خلق الله عز وجل وممن تكلم يعني بهذا الكلام واوضح هذا الكلام هو الحافظ او حافظ اصبه اصبهانه عبد الله بن منده فتكلم ان هذه الروح مخلوقه وخلق من خلق الله جل وعلا وان هذا هو يعني ما ثبت في الكتاب وثبت في السنه والاثر واقاويل الصحابه والتابعين واهل العلم وان من تكلم بخلاف ذلك فهو ضال مضل بل كلام يوافق كلام الجهم ابن صفوان في هذا الموضوع وبين اقوال هؤلاء الناس الضالين في في في هذا الموضوع ايضا كما قلنا لكم انه محتج بان الروح من امر الله فرد عليهم يعني الامام بمندا عليه رحمه الله بقوله قال وقال بعضهم الارواح من امر الله الارواح من امر الله اخت الله حقيقتها وعلمها على الخلق واحتج او احتج علم بقوله تعالى قل الروح من امري ربي طلع الان هو يذكر اقوال هؤلاء الناس ويبين ضلال هؤلاء الناس فومما الرد ايضا في هذا الموضوع من القيم عليه رحمه الله في مساله ان الروح من امر الله وان هذه الاضافه اضافه الى الله عز وجل وهي اضافه صفه نختصر معكم لاننا يعني الكلام يحتاج يعني الى طول نقول بان الاضافه الى الله عز وجل اضافه الاضافه الى الله عز وجل اضافتين لانه محتاج بحتاج بق... بقول الله عز وجل وروح منه وروح منه واحتجوا ايضا بقول الله جل وعلا انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاه الى مريم وروح من ف يرد عليهم اهل العلم في مساله الاضافه وقالوا بان الاضافه تنقسم الى قسمين اضافه تكون يعني اضافه تشريف واضافه تكون اضافه صفه كيف نفرق بين اضافه التشريف وبين اضافه الصفه قالوا المضاف اذا كان لا يقوم بنفسه لا يقوم بنفسه العلم لا يقوم بنفسه البصر لا يقوم بنفسه بل يحتاج الى من يبصر ويحتاج الى من يسمع ويحتاج الى من يعلم فقالوا هذه الصفات اذا لم تكن تقوم بنفسها فهذه الصفات تكون صفات ماذا هذه الاضافات تكون اضافه صفه تكون هذه الاضافه اضافه صفه قالوا الاضافه الثانيه اضافه اعيان منفصله يعني تستطيع او تكون قائمه بنفسها كبيت الله تقول بيت الله وناقه الله وعبد الله ورسوله فقال اذا كانت الذات قائمه بنفسها او المضاف الى الله عز وجل قائم بنفسه فهذه اضافه تكون اضافه تكون اضافه تشريف تكون اضافه تشريف وهذه الاضافه قد تكون من باب التخصيص او من باب التشريف كما قلنا لكم اذا الاضافه الموجوده الى الله عز وجل او المضافه الى الله عز وجل على قسمين اما ان يكون هذا المضاف قائم بنفسه فتكون هذه الاضافه اضافه تشريف وتخصيص واما ان تكون هذه هذا او يكون هذا المضاف غير قائم بنفسه يكون غير قائم بنفسه قال كالعلم وكالبصر وكالقدره فهذه الاضافه تكون اضافه صفه فتقول يد الله وتقول علم الله وتقول قدره الله فالقدره لا تقوم بنفسها بل تحتاج الى قادر وكذلك البصر يحتاج الى من يقوم بهذا البصر فعند ذلك تكون هذه الاضافه اضافه صفه اما اذا كانت الذات المضافه منفصله كبيت الله وناقه الله وعبد الله ورسوله فهذه الاضافه تكون ماذا اضافه تشريف تكون اضافه تشريف وان شاء الله يعرف المره القادمه لان الوقت يعني قد ادركنا سنشرح اكثر في هذه الحيثيه ونكمل الكلام عن الروح وما يتعلق بالروح وفناء الارواح اللي هي تفنى او لا تفنى وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيبة والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه في يقتربون اهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك لك تهدي من تشاو إلى صراط المستقيم جزاكم الله خيرا على حسن استماعك